أعلن معهد أوسلو لابحاث السلام ترشيح الناشطتين في مجال حقوق الإنسان الأفغانية محبوبة سراج والإيرانية نرجس محمدي لجائزة نوبل للسلام لعام 2023.